بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزين العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون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 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحسنناه في إمام مبين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 قالوا ربنا يعلم إننا إنيكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجم أنكم ولا يمس أنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقٍ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ إِلَّا رَحْمَتَ مِنَّا وَمَتَاعٍ إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْتَقُومَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنُطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ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 أو لم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟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 أو لم ير الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة